قال رحمه الله قوله تعالى إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين هذه تسليه وتعزية أخرى إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وهذا أيضا من ذلك الذي تقدم معكم تشييع لعبادهم أمنين وتقوي لعزائمهم وتنهيض لهم منهم فإن حصل لكم ما حصل في أحد من مس القرح لكم ومما حصل بكم ونالكم من أعدائكم فإنكم قد فعلتم بهم مثل ذلك فقد مس القوم قرح مثله فقد حصل لهم في بدر ما حصل لهم من أسر سبعين وقتل سبعين فإن حصل لكم شيء من ذلك فإنه قد حصل لأولئك المشركين ما حصل مما يؤلمهم ومما كذلك يدخل عليهم الحزن فلا تضعفوا أمامهم فإنهم ما ضعفوا ورجعوا مرة أخرى وكرى أخرى ورجعوا مرة أخرى وكرى أخرى عليكم فلا تضعفوا إذا كان هؤلاء لم يضعفوا فأنتم أولى بالصبر وأولى بعدم الضعف فلا تحزنوا لما حصل مما تقدم فهذه أيام الله سبحانه وتعالى يداولها بين الناس فتار لهم وتار عليهم وتار لكم وتار عليكم هذه سنة الله ماضية يداولها بين الخلق جل وعلا فكره لكم أي أنكم تظهرون على أولئك وينصركم الله عليهم وتار ربما كانت على خلاف ما ترجون على خلاف ما ترجون فهذه سنة الله ماضية في أيامه جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس ولكن هذه الدولة التي تحصل لهم عليكم فإن لها حكما عظيما يجريها ربنا سبحانه وتعالى وليعلم الله الذين آمنوا منكم يعلم الصادق في إيمانه فيثبت على إيمانه وإن حصل له ما حصل من الشلائد وحصل له ما حصل من المصائب وحصل له ما حصل مما يؤلمه يحزنه فإنه ثابت ذلك الرجل المؤمن بالله وبأقدار الله سبحانه وتعالى وهكذا يظهر غير هذا الذي أشارينه وليعلم الله الذين آمنوا منكم يعني هذا لا لابد منه ويتخذ منكم يعلم الذين آمنوا أي من هؤلاء ويعلم من هو خلاف ذلك فإن الشدائد وكذلك الملمات تظهر الرجال وبالتمحيص يظهر أهل الإيمان الصادق من الإيمان الكاذب كما أخبر الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته بثنة انقلب على عقب خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخصان انقلب انقلب على وجهه قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخصان مبين فالناس صنفان فمنهم من يعبد الله في الرخاء فإن حصلت شده والعياذ من له به انقلب على وجهه وارتد ربما فخسر الدنيا والآخرة ونسى الله السلام والعافية فهذه التي يجريها الله سبحانه وتعالى من المداولة له فيها حكم ومن الحكم والعلل التي له فيها جل وعلا ليظهر الصادق من الكاذب وليعلم الله الذين آمنوا وهكذا يتخذ شهداء منكم ويكرمهم بالشهادة فإن شهادة من أعظم الكرامات فالله يجعل هذه الدولة بين المسلمين وبين الكافرين لمثل هذه الحكم ولمثل هذه العلل ومنها ما سمعت من اتخاذ الشهداء والله جل وعلا وريد أن يتخذ شهداء من المؤمنين ويكرمهم بالشهادة جل وعلا فالحاصل هذه الآيات من تلك المتقدمة هذه الآية من تلك ففيها تسلية وتعزيه وتقويه وتنهيض لهم المسلمين وأنهم لا يضعفوا أبداً أمام هؤلاء فإنما سنة الله ماضيه في أيامه جل وعلا وهي المداولة بينهم والحرب سجال كما سيأتي الحرب سجال فيدان علينا وندان عليهم تارة بتارة وهذا السجال الذي في الحرب للحكمة التي سمعتها للحكم التي ذكر الله منها ما ذكره ما سيأتي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلى آخر ذلك ما أشرنا إليه أم حسبتم أن تدخل الجنة ما في إلا بتمحيص تارى بتارى فيوما نساء ويوما النصر ويوما علينا ويوما لنا في بعض رغاية البيت فيوما النساء ويوم نسر يوم علينا ويوم لنا يوم هذا ويوم كذا ما هو لك كل يوم هذه الدنيا وأيامها دولة أيام الدنيا دولة تار الدولة لكذا من الطائف وتار لغيرهم تار الحكومات والرئاسات لطائفة معينة فإذا بهم ينقلب تنقلب لغيرهم ويصيروا مواطنين عاديين صيروا مواطنين عاديين بعد أن كانوا رؤساء دول كانوا رؤساء دول على الناس فيجعل الله سبحانه وتعالى الدولة لغيرهم يصير مواطن عادي من الناس إن صبره وإن لا يهيج الدنيا ويقيمها لا يقعدها عن العباد إن كان مولعا بالسلطة ومولعا بهذا البلاء وهو شرف وما ذي إبان جائعان أرسل في غلم بأفسد لها من حلس المر على الشرف والمال لدينه وهو يفسد دينه بسبب الشرف والمال فالحاصل هذه الآيات عظيمة التي تمر بنا في آل عمران التي ذكر فيها من شأن أحد ما ذكر فهي معركة عظيمة وأصاب أهل الإسلام ما أصابهم فيها وجاءت التسليات وجاءت المخففات عن المؤمنين والمذهبات للأحزان قال رحمه الله قوله تعالى إن يمسسكم قرى حمزة والكسائي وأبو بكر أه لا وراء سبعة حمزة والكسائي هكذا شعبه وأبو بكر قرح بضم القاف حيث جاء فهم يضمون كل ما في القرآن جاء قرح إن يمسسكم قرح وغيرهم يقرأ قرح قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر قرح بضم القاف حيث جاء وقرى آخرون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد هذه القراءة التي عندنا إي يمسسكم قرح والقراءة الثانية سبعية إي يمسسكم قرح وكله صواب بمعنى الجراح والآلام إي يمسسكم جراح وآلام وقد مس القوم مسكم وأكثر من ذلك ولكن الفرق بينهم وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون هم إذا أصيبوا بالقراح أو هذه الجراح والآلام إذا أصيبوا بالجراح والآلام ما يرجون من الله ما ترجون وأنتم ترجون خيرا من الله سبحانه وتعالى وترجون خلفا عند الله عظيما وأماهم على خلاف هذا وإلا الكل يصاب بالجراح والآلام والقراح أيضا كذلك ولكن هنا البون الذي يختلفون فيه هو بون واسع حاصل لغتان قرح وقرح بمعنى الجراح والآلام إن يمسسكم جراح وآلام ومنهم انفرقه في المعنى بين الضم وبين الفتح كما سيأتي وعدم التفريق وأنهما لغتان لمعنى واحد هو قول الزجاج والكساء والأخفش أولئك يرون أنهما لغتان قرح وقرح لغتان بمعنى واحد وهي الجراح الآلام قال وهما لغتان معناهما واحد كالجهد والجهد بمعنى واحد جهد صابه جهد وأصابه جهد وقال الفراء القرح بالفتح الجراحة وبالضم ألم الجراحة وهذا قول أبي عبيد أيضا قاسم سلام وهو التفريق بين القرح بالفتح والقرح فالقرح الجراحة والقرح ألم الجراحة صابه قرح أي آلام الجراحة قال وقال الفراء القرح بالفتح الجراحة وبالضم ألم الجراحة وهذا خطاب مع المسلمين هذا الآية خطاب مع أهل الإسلام لمنصرفوا من أحد وعليهم الكآبة وعليهم الحزن رضي الله تعالى عنهم لما أصابهم ما أصابهم فإنهم صرفوا من أحد وقفلوا من أحد وعليهم تلك الأحزان والأشجان وعليهم ما أصابهم من الكآبة رضي الله تعالى عنهم بسبب فقد أحبتهم وإخوانهم وما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الجراح حزن شديد حصل لهم في أحد وجاءت تسلي أعظم مما عليه من الأحزان التي كانوا عليهم من الله جل وعلا تسليه تقوية لهم فاطمأنت نفوسهم بعد ذلك أن العاقب الأهل التغوى واطمأنت نفوسهم حصل لهم ما حصل بعد ذلك ورجعوا على الكافرين نفس المعركة تبعوهم قال هذا خطاب مع المسلمين حيث انصرفوا من أحد مع الكآبة والحزن يقول الله تعالى إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس فيوم لهم ويوم عليهم كما سمعت في قول الشاعر فيوما, فيوما لنا ويوما علينا ويوم النساء ويوم نسر روايتان في البيت يوما ويوم ويوم وجعلهم المسوغات الابتداء بالنكر قرات يعني رواية البيت بالرفع فيوم لنا ويوم علينا فالمسوغ هو التنويع فالتنويع من المسوغات فثوب لبست وثوب أجر فهو سوغني الابتداء بالنكر التنويع ومنه هذا البيت يوم النساء ويوم النسر ويوم علينا ويوم لنا ثوب لبسته وثوب أجر قال فيوم لهم ويوم عليهم أدين المسلمون على المشركين يوم بدل حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وأدين المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمسين وقتلوا خمسة وسبعين. الدولة هي القرة. هذا معناها عندهم قر كذا وقر كذا. كما ذكر بعض أهل اللغة. قال الدولة القرة يقال تداوَلَتُ الأيدي إذا انتقل من واحد إلى آخر. قال تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى آخر ويقال الدنيا دول أي تنتقل من قوم إلى آخرين ثم منهم إلى غيرهم الدنيا دول تنتقل من قوم إلى آخرين ثم منهم إلى غيرهم من هؤلاء غيرهم والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين الناس فيوم في لهؤلاء ويوم لهؤلاء كانت الدولة للمسلمين إلى آخرها فهذا هو المعنى أن الأيام دول تار لك وتار عليك ما هي لك دائما أبدا انتبه أن تظن أن الأيام لك خلاص تبقى على ما أنت عليه سعيد ما تصيبك أحزان ولا أشجان ولا تنتقل الدولة لغيرك هذا بعيد جدا إذا علم الإنسان حقيقة هذه فإنه سيقبل على طاعة الله وما يهلك الحرف والنسل والنسن إلا وجده الدول بيده لأنه يعلم هي اليوم له وبكر لغيره سيذيقه سوء العذاب إن فعل بالناس ما فعل وكما تدين تدان، فإن كنت صالحا يرجى أن يسر الله لك من يعزق إذا انتقلت الدولة من يدك وإن يعزق لا يهينك إذا انتقلت الدولة من يدك فالحاصل لأيام دول فلا تفرح بها لا تفرح بها، وإنما يوم تساء ويوم تسر إلى أن تموت ولا تبغى على حال واحد أبدا فهذا معنى دول أو معنى نداولها أي نصرفها ونصرفها تار لها لا تار غيرهم ما نبقيها على حال واحد لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى ومنها ما أشار إليها هنا بسبب ما حصل لأهل الإسلام أشار الحكم التي جعل الدولة لأولائك ما هي الحكمة في جعل الدولة لأولئك هذا الذي ذكره جل وعلا وليعلم الله قال رحمه الله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 وتلك الأيام نداولها بين الناس فيوم لهم ويوم عليهم أدين المسلمون على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وأدين المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمسةا وسبعين أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعين قال أخبرنا عمر بن خالد محمد بن سماعين ما هذا؟ من هو محمد بن كان عندنا واحد يقال له محمد بن سماعين من هو هذا؟ هو نفسه أذاك؟ محمد بن سماعين من هو محمد بن سماعين الآن؟ محمد بن سماعين تعرف له كتاب نقرأ فيه ويش الكتاب الذي نقرأ فيه البخاري متى نقرأ فيه الصباح ولا المغرب ولا في العشاء أحسن تبين المغرب والعشاء وعشاء أحسنت. قال رحمه الله أخبرنا عمر بن خالد قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبد الله ابن جوبر ما عبد الله ابن جوبر ما عبد الله ها لا عوالمي جعلوا هذه جمل اعتراضية يعني إنسان على الرسول وكانوا خمسين رجلاً هذا وكانوا خمسين رجلاً اعتراض قال على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبيل فقال إن رأيتمون تخطفنا, تخطفنا الطير فلا تبرحوا أي إنزموا مكانكم لا تتركوا هذا المكان وبرح من أفعال الاستمرار إذا سبقت بنفي فإنها تبيد الاستمرار وإذا دخل عليها نفي أفادت الاستمرار أيضا هي من أفعال النفي وإذا دخل عليه النفي أفاد التسوّط الاستمرار لأن النفي النفي إثبات بريحة إذا دخل عليه النفي أفاد الإثبات لأنه فعل يفيد النفي وإذا دخل عليه النفي صار الإثبات ما ما جاء زيد إن لم ترد التوكيد أي زج جاء إن لم ترد التوكيد النفي معنى هذا فلا تبرح مكانكم أي مكانكم لا تخرجوا من هذا المكان فلا تبرحوا مكانكم وهذا الذي يجب على الجيوش طاعة أولاة الأمور وطاعة قائد الجيش إن علم منه الصلاح وعدم الخيانة والحرص على الجيش والحرص على من تحت يديه ولا تعلم منه خيانة فإنه أدرى بالحرب وأدرى بشؤون الحروب قال لزم مكان هذا لزم المكان هذا انتبه تخرج فهو أعلم منك بهذا الجانب انتبه ذهب إلى كذا جهة الفلانية وظل في مكانك ولا ترمي برصاصة تلزم مكانك حتى تأتي الأوامر الأخرى بعد هذا ولا سيما إذا علم صلاحه وعلم خيره وغير ذلك من الأمور وعلم دينه فهذا يجب أن يقاع في الحرب وما جعل أميراً لمن هذا الباب حتى تنشئ الأمور مستقيمة للجيوش أو على الجيوش ولا يحصل خلل إذا كان هذا أمير وهذا أمير فحصل خلل لكن أمير واحد سير لجهة الفنانية انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انتبهوا حتى لو رأيتمونا نتخطف ما عليكم تركونا لا تشاركوا معنا كونوا في هذا المكان لو رأيتم ما رأيتم حصل بنا لا تخرجوا من مكانهم وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى وأما إذا تميست الخيانة من القائد انسحب نجم دخل الجيش تبه تنسحب ستقتل إذا رأيت أنه خائن معلوم بالخيانة وقال انسحب لا تنسحب وهذا ليس من العصيان له بل هذا من طاعة الله سبحانه فإنه إذا انسحب الجيش يتضرر ويحصل لهم ضرر عليهم وعلى البلاد والعباد فهنا لا قاعة له في هذه الحالة أما إذا قال انسحب ورجع القاهرة قليلا انسحب قليلا فهو له مصلحة في هذا وهذا من كذلك تجوير الحرب ربما أمر من قليلا ثم كره أخرى قال فلا تبرح مكانكم هذا حتى أرسل, حتى أرسل أو حتى أرسل إليكم لا تبرح مكانكم حتى أرسل إليكم بخبر غير هذا الخبر حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا أو وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم وأوطأناهم, وأوطأناهم. هزمنا القوم وأوطأناهم, وأوطأناهم. وقوما فعول بين سيكون وإن رأيتم هزمنا القوم وأعطأنهم فلا تبرحوا لا تخرجوا كانكم حتى أرسل إليكم فهزموهم أي رسول الله واصحابه قال فأنا والله رأيت النساء يشتدن قد بدت خلاخهن وسوقهن رافعات ثيابهن فقال اصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم أي أيش عندك أي قوم أي قوم الغنيمة أي نأخذ الغنيمة نأخذ نصيبنا من الغنيمة قال ظهر أصحابكم فما تنتظرون بصلاة السلامة حصل, حصل شيء قدره الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الصالحين قبل أن يحصل منهم قبل أن يحصل لكن فيه عبرة فيه عبرة وعظة للجيوش ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن هذا أنسيتم قال أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجعل قائد الله من امثالها ولا الذين يعرفون ويعرفون الأوامر ويعونها كذلك أيضا نزلوها ومنازلين فرسول الله اختار لهم هذا الرجل لما يعلم, لما يعلم ما عنده من الحنقة وما عنده أيضا كذلك من الصبر فقال عبد الله بن جبيل أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس من فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخرهم سيأتي هذه الآية فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخرهم فلم, فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا سبعينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه أصاب من المشركين يوم بدر مئة وأربعين, وأربعين سبعين أسيرا سبعين قتيلة فقال أبو سفيان أفي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه أسلم وحسن إسلامه وصار جنديا لأهل الإسلام قولوا الإسلام ثم قال في القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا أما حرف استفتاح خففا هنا يصلح أما هؤلاء فقد قتلوا حرف شر فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما لكى عمر فما ملك عمر نفسه ما ملك عمر نفسه فأجابه فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله عدو الله إن الذين وعمر ما يعلم الغيب ولا شك أنه في الحالة تلك التي كان عليها رضي الله تعالى عنه قبل إسلام هي عدو الله وهكذا كل مشرك عدو الله سبحانه وتعالى وما كان عمر يعلم إسلامه ولما علم الله سبحانه وتعالى جل على إسلام أولئك الثلاث الذين دعا عليهم رسول الله قال له إن ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فقال عمر كذبت يا عدو الله فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم إن الذين عددت لأحياء لأحياء عندكم أحياء لا هم؟ ما. إن الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك وهذا من الجواب على المخالفين ومن الأدلة التي فيها الردود على الباطن وأهل الباطل فإذا قيل باطل ورد عليه كذبت هذا كله مو صحيح فقد أبغى الله لك ما يسوءك فهذه من أدلة الردود على أهل الأواء إذا أتوا بالخطل وأتوا بالخطأ سواء كان من أهل الإسلام أو من الكافرين فإن الباطل يرد على أهله فأبو سفيان زعم أنهم خلاص قد ذهبوا أهل الحق وذهب الرؤوس الرؤوس قد ذهبت فأبقى لك ما يسوءك فإن ذهب هؤلاء فإن الله سيبقي لكم ما يسوءكم لغيرهم ممن سلك مسلكهم قال وقد بقي لك ما يسوءك قال يوم بيوم فقال يوم بيوم بدر يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعلو هبل أو أعلو هبل, أعلو هبل أعلو هبل أعلو هبل صلى الله عليه وسلم انظر صنام وأحجار ويدعونها ويعبدونها ويرجونها ويظنون أن النصر من جهدها وأن العلو لها الصلاة فعقول المشركين كما ترى يعبدون أحجارا وأصناما ينحتونها بأيديهم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون فما هي أهل أن تعبد من دون الله جل وعلا ولا عندها شيء من الأسباب حتى تعبد من دون الله وأصنام حتى لو كان عندها ما عندها فليجوز عبادة غير الله جل وعلا لكن هنا في غاية سخافة العقول حجار لا تسمع ولا تنفع ولا تضر قالوا اعلوه بل اعلوه بلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه وهنا حديثات النون من غير ناصب ونجازم هذه لغة من لغات العرب فإنهم يحذفون النون من غير ناصب ونجازم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه والنغة المشهرة ألا تجيبونه ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله وهذا من تشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرد على أهل الأهوى ورد الباطل على أهله ألا تجيبوه جيبوا أهل الباطل ردوا عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله ما نقول قال نقول والله على وأجل قال إن لنا العزة ولا عزة لكم صنم آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا لكم ومن الناس من يزهد في الردود على أهل الأهواء فالردود على أهل الأهواء دين جاء من قبل الله وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم ورد الباق دين جاء عن الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من ذلك من أدل الكديرة ومنها هذا الحديث الذي في الباب ووردعني حتى لو أكثر من مرة كلما جاء بي مقول باطله يرد علي كلما جاء بباطل يرد علي جاء أبو سفيان بباطل أول علوه بل قال رسول الله أجبه فأجابه قال الله هو الله على أجل أتى بباطل آخر ردوا عليه قال أجبه ردوا الباطل الآخر هذا الذي جاء به فأجابه رضي الله تعالى عنهم الله مولانا ولا مولى لكم وهكذا كلما جاء باطل ترى فيه ضرر على أهل الإسلام أرده رده وأنت مشكور مأجور عند الله سبحانه وتعالى كلما جاء باطل من قبلهم ورأيت خطورته على المسلمين أرده ولا تقول خلاص تعبنا الردود, الردود دين وهذا رسول الله شجعهم كلما جاء باطل من جهة أبي سفيان أنا ذات قال لهم أجيبوه أردوا هذا الباطل هذا مو صحيح وردوه رضي الله تعالى عنهم وهكذا لو استمر أبو سفيان لا معه ولو استمر لاستمروا معه كما هو ظاهر السيارة والله أعلم إلى هنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت الصغير قوتي